بوك تو دوايسة إبت خمسة في المدينة في المدينة بيخ إسكوا دأو تيدا نجارة أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار ب إكودا للشت أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطار ب إكو إكونتر النقددة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة ككتستغن دوجارة كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أاصل إلى محطةة القطار كستغن دولتشتة كيف أاصل إلى المطار؟ كيف أاصل إلى المطار؟ как да стигна до центъра на града? Кейфа Асилу и лауса тил медина? Кейфа Асилу и лауса тил медина Трябва ми такси Ахтежу ли са яре ти ужа? Ахтежу ли са яре ти Трябва ми карта на града Ахтежу ли харита тил медина? Ахтеж ли харитата л Трябва ми хотел. Ахтажу ли фундук? Ахтаж ли фундук? Бих искала да не ема кола. Оридо ан астагира сайяра. Орид ан астагир сайяра. Ето кредитната ми карта. هنا بطاقتي الائتمانيه هنا بطاقتي الائتمانيه اتو شوفيورسكات مي هنا رخصه قيادتي هنا رخصه قيادتي كاكفو <تصفيق> موجيت ماذا يوجد في المدينة ليورا ماذا يوجد في المدينة اليارى دةة وفستا اذهب إلى المدينة القديمة اذهب إلى المدينة القديمة نبرة أوك قم بجولة في المدينة قم بجولة في المدينة دةة на пристанището Иذهب الميناء اذهب الى الميناء napravete obikolka قم بجولة في الميناء قم في الميناء kak ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة؟ М да мин маалим жадира билмушаха дагайра Далек За книгата и текста моля идете на страницата www.book2.de.